في أصول الفقه والسبب في ذلك هو أن مدار التكليف على الأمر والنهي مدار تكليف العباد على الأمر والنهي فغالب الأمور التكليفية تندرج تحت واحد، تندرج تحت هذين الأمرين إن تحت أمر وهو يشمل الواجب و. المندوب أو تحت وهو يشمل نعم المكروه والمحرم ويبقى الإباحة على الخلاف السابق حينما قلنا اختلف أهل العلم فيما يتعلق بالمباح هل هو من ضمن الأحكام التفليبية أم أدخل بالتبه؟ وقد مضى الكلام عن هذا إذن باب الأمر والنهي من الأبواب المهمة. في أصل فقه ولذلك يراعي المؤلفون في ذلك يراعون تقديم هذين البابين باب الأمر والنهي يراعون تقديمهما في في كتبهم مثل هذا المتن المختصر وغيره من الكتب أيضا يقدم الأمر والنهي على ما بعده من أبواب الأصول قال الماتن رحمه الله تعالى والأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. فقوله هنا استدعاء مرة معنا أن السين والتاء بمعنى بمعنى الطلب. فاستدعاء هنا أي الطلب. الاستدعاء هو الطلب. قوله الفعل الفعل هو الإيجاب. نداء الفعل يعني طلب الايجاد طلب الفعل اي طلب الايجاد والايجاد هذا يكون بالقول ويكون بالعمل اما طلب ايجاد عمل او طلب ايجاد طلب ايجاد قول مثلا طلب ايجاد العمل اقيم الصراط اقيم الصراط فهنا طلب ايجاد بالعمل طلب ايجاد بالقول مثل قوله تعالى واذكر الله كثيرا لعلكم تفلحون اذكر الله كثيرا لعلكم تفلحون وهنا طلب إيجاد بالقول إذن القول والعمل يدخل تحت مسمى الفعل هنا وهو, وهو الإيجاد والإيجاد هنا يعني الفعل يمكن أن يكون قيدا يخرج به استدعاء الترك لاننا نقول قوله استدعاء الفعل الاستدعاء الطلب والفعل هنا الايجاد يخرج به النهي لان النهي استدعاء استدعاء الترك لان النهي استدعاء الترك فاذا هذا قيد نعم قيد يخرج النهي قوله هنا بالقول تحديده بالقول نقول هذا أيضا قيد ثان يخرج الإشارة يخرج الإشارة والإشارة وإن كانت تفيد الطلب لكنها لا تسمى لا تسمى أمرا إن كانت تفيد الطلب لكنها لا تسمى أمرا فمثلا يمكن أن يشار إلى أحد من الحضور مثلا جاء وطلب خدمة أو ما شابه ذلك فأشرت إلى واحد منكم يعرف من هذه الإشارة نعم الطلب يعني قم فانهض واعن هذا او افعل معه او تاعده فيما يريد فهذه اشاره تفيد الطلب لكنها لا تسمى امرا لأن الأمر لا بد أن يكون لا بد أن يكون بالقول لا بد أن يكون بالقول وفي هذا رد ايضا على من على الأشاعرة رد على الاشاعره الذين يقولون إن كلام الله هو معنى قائم بالنفس يعني لم يتكلم به وإنما هو معنى قائم بالنفس علمه جبريل نعم فعبر عنه وهذا كلام خاطئ باطل هذا كلام خاطئ باطل بل إن كلام الله هو كلام حقيقي بصوت يسمع تكلم به الله تكلم به الله وسمعه منه جبريل عليه السلام. فهذا فيه رد على على الأشاعرة الذين يقولون ان القول إن الكلام معنى نفسه. فإذا أخذنا بقول الأشاعرة يكون الأمر ايضا نعم بالإشارة لا يكون بالقول ممكن يكون بالإشارة بل, بل بغير الإشارة بمجرد وجود المعنى النفسي بمجرد وجود المعنى النفسي يعتبره قولا وهذا لا يصح قوله هنا ممن هو دونه ممن هو دونه تحديد الدون يعني أقل قوله ممن هو دونه يعني ممن هو أقل منه والضمير هنا بقوله دونه يعني دون الآمر دون الآمر عندنا آمر وعندنا مأمور فالمأمور إذا كان أقل إذا كان اقل من الامر نعم ودون الامر فهذا يسمى ايش هذا يسمى امر وهذا يسمى امر وهذا معنى قول استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه نقول لا يخلو الامر والمامور لا يخلو من ثلاثة امور إما أن يكون متساويين الامر والمامور متساويين فإذا استدعى هذا واحد منهما استدعى من الآخر طلب يعني طلب الفعل فهذا الطلب يعد التماسا يعد التماسا يسمى التماسا لأنه مساوي له نعم في العلو والاستعلاء وما شابه ذلك نعم فهذا يعد التماسا وإما أن يكون المأمور أو المطلوب من أعلى نعم فهذا يكون هذا يكون دعاء يسمى دعاء او سؤال يسمى دعاء او سؤال واما ان يكون دونه واما ان يكون دونه فهذا يسمى, يسمى امر هذا يسمى امر إذن كلام المؤلف هنا بقول ممن هو دونه لئلا يفهم ان كل طلب يلزم منه الأمر ليس كل طلب من الشيء ليس كل طلب يفهم منه الأمر بل إن الطلب عند الاطلاق لا يقل إما أن يكون المطلوب منه مساويا للطالب أو يكون أعلى منه أو يكون أقل فان كان أعلى منه فهو السؤال والدعاء وإن كان مساويا فهو الالتماس وإن كان دونه فهو, فهو الأمر وقد مر معنا قول صاحب السلم نعم امر مع السعلة وعكسه دعاء أمر مع الاستعلاء إذا كان الاستعلاء فهو أمر وعكسه دعاء نعم وبالتساوي فالتماس وقع وبالتساوي فالتماس وقع فهمنا ذكر الثلاثة ذكر الدعاء والالتماس والأمر ذكر الدعاء والالتماس والأمر ونفهم إذن من كلام المؤلف هنا ان الأمر يسمى امرا مع الاستعلاء أن الأمر يسمى أمر مع الاستعلاء لأنه قال ممن هو دونه